111. وكفى بجهنم تعيرا 112. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا 113. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار غالدين فيها أبدا لهم فيها 114. وندخلهم ظلا ظليلا 115. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن إن الله مع ما يعبكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وعطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم